I'm not here. I'm <laughs> gonna や رجل من اخره ت ويجب ا ا ل ا تدخلوا ي ا على ي دفاعك ما فيها تفكير